ازواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عابدات سائحات فايبات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 انما تجزون ما كنتم تعملون يا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 بأيمانهم يقولون ربنا أتلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين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 التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القالتين